بسم الله الرحمن الرحيم أخذ درسا في الصرف ثم نرجع إذا بقي وقت قال المؤلف عفى الله عنه في مسائل ابدال الياء من الواو المساله الثامنه اذا وقعت الواو لاما لجمع على وزن فعول مثال عصى اصرها عصون وزنها فعل تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ولذلك ترسم ألفها هكذا أي على شكل العصا، وهي لفظة مفردة تجمع على فعول، كما جمع أسدا على أسود، فكان قياس جمع عصا عصوون إذا جمعتها على فعول تقول عصو عصور فعول العين الفاء العين فاء الكلمة والصاد عينها هاء والواو زائدة والواو الثانية هي لام الكلمة فأنت ترى أن الواو وقعت لاما لجمع على فعول فتبدل الواو حينئذ ياء فيقال عصو ماذا فعلوا أبدلوا الوا وماذا يأ؟ ثم تأتي قاعدة اجتماع الواو والياء التي تقدمت قريبا في المسألة السادسة فيقال عصو عصوي فيقال عصو فيقال عصو ين ثم تقلب الضمة كسرة لما مر معك في المسألة السابقة لأن الياء يناسبها ماذا الكسر فتقول عصي لما مر معك في المسألة السابقة من أن الياء يناسبها كسر ما قبلها فيقال عصي ثم لك بعد ذلك الاكتفاء بما ذكر فتقول عصي نعم نعم ولك أن تتبع حركة الفاء لحركة العين فتقول عصي عصي لماذا كسرت عصي إتباعا أن الصاد كسرت لمناسبة الياء الصاد كسرت لمناسبة الياء نعم و. العين في عصي كسرت جوازا يجوز يبقاؤها على حالها ويجوز كسرها كسرت لاتباعا لحركة ما بعدها عصي قال تعالى فإذا حبالهم وعصيهم وعصيهم وقال سبحانه فألقوا حبالهم وعصيهم هذه الآن عصي مع ماذا؟ مع الاتباع عصي مع الاتباع ويجوز عصي تقول في جمع عصا عصي ولك أن تقول عصي الكسرة كسرة اتباع ومثل عصي فيما ذكر قفي جمع قفا ودلي جمع دلو واضح وضحت ام لا عصا عصا تجمع على ماذا على عصي كيف وصلت الى عصي مع ان لامها واو عند التثنية تقول عصوان ظهرت طهرت الواو فلامها ماذا لامها واو لامها واو فلما كانت اللام واوا وجمعتها على فعول طيب فإنك تقول عصو ون تقل تقلب لام فعول يا أن فتقول عصو ين الواو واليا مجتمعتا في كلمة سبقت احداهما بالسكون طيب فتقول عصي الياء يناسبها, يناسبها كسر ما قبلها فتقول عصي, يون عصي ثم لك ان تكتفي بذلك ويجوز ان تتبع العين للصاد فتقول عصي وهو اخف ولهذا جاء به القران واضح لو قلت لك قف قف على وزن ماذا قف على وزن فعل قف قف على وزن فعل من هنا يبدأ الناس. طيب انظروا بارك الله فيكم قفا اشرها ماذا قفوا قفوا بدليل انك تفنيها فتقول ماذا قفوان طهرت الواو اذا اشرها قفوان طيب ما معنى القفاء طيب الله مشتاق يقول ما معنى قفاء أنت تنظر إلى فتح تنظر إلى عبد الله تنظر إلى وجه أم إلى قفاه؟ إلى قفاه القفاء هو أخر الرأس يعقد الشيطان على قافية احدكم اذا هو القفى هو مؤخر الراس طيب احسنت طيب قفا إذا جمعتها على فعول الواو إذا في فعول والفاء هي القاف والعين هي الفاء والواو هي لام الكلمة فتقول ماذا ماذا تقول قفو إذا جمعتها على فعول ماذا تقول ماذا تقول نعم قفو, ون. قفو ون. فعول فتقلب اللام التي هي الواو هذه وقعت لاما لفعول تقلب الواو هذه ياء فتقول ماذا قفو ين قفو ين بعدها تأتي قاعدة ماذا اجتماع الواو والياء فتقول هذه تقلم ياء وتضغم في الياء قفي يون الياء يناسبها ماذا كسر فتقول قفي قفي ثم لك أن تبقى على هذا ولك أن تقول قفي مثلها دلي جمع دلو عصي لأن لو لم تدرس هذه المسألة وقلت لك ما وزن عصي هات ما عندك ما وزن عصي الذي سيقول لي في فعل والذي سيقول لي فعيل والذي سيقول فعيل كل ياتي له بمذهب واختراعه لوزن عصي فما هو وزنه وزن عصي فعول وزنه ماذا فعول اصله فعول كيف وصل الى عصي بهذه الخطوات قفا وعصا تجمع على فعول قفا على وزن فعل هل فعل تجمع على فعول الجواب نعم أسد يجمع على ماذا أسود طيب طيب هذه المساله ما شرطها قال اذا وقعت الواو لا من لجمع على وزن فعول ان يكون فعول جمعا جمعا اذا كان مصدرا دخول جمعا مصدر دخول خروج ها مصدر، فإذا جاء المعتل اللام ولامه واو جاء مصدره على فعول مصدره على فعول مثال ذلك عتاء عتاء مضارعه ماذا؟ يعتو وارعه يعتو المصدر عتوًا على وزن ماداعتوًا وتوًا على وزن فعو على وزن فعول فعولًا على وزن فعول كيف على وزن فعول العين والتاء والواو على وزن فعول تقول العين عتو ون هكذا على وزن فعول عتو ون الواو زائدة والعين فاء الكلمة والتاء عينها والواو لامها والواو التي قبل الاخير زائدة عتو ون لما كانت هذه قفو ون عصو ون قلنا نقلب الواو يا أن أما هنا في المصدر لا نقلب اجتمعت آوان الأولى ساكنة والثانية تحركة فنضغم الواو في ماذا في الواو لماذا لأنه مصدر لأنه مصدر لماذا قلبنا الواو يا أن في عصي لأن الواو اللفظ جمع لان اللفظ ماذا جمع واضح فاذا العرب لما وقعت الواو لاما لفعول جمعا قلبتها ياء ولما وقعت الواو لاما لفعول غير جمع مصدرا لم تقلبها وانما اكتفت بالاضغام فلما سمع سمع هذا عن العرب جاء الصرفيون ليحرروا هذه المسألة فوجدوا فعول على قسمين قسم تقلب فيه اللام تقلب فيه اللام التي هي الواو جاءا وقسم لا تقلب فإذا بالذي يقلب هو جمع فقالوا لام فعول جمعا والذي لا يقلب هو المصدر فحصل فيه الادغام ولهذا قال بخلاف نحو علو وعتو فمع كونهما على وزن فعول لم تبدل الواو فيهما ياء بل ادغمت فيهما واو فعول هكذا علو علو علو, علو, علو, علو عتو, عتو قال الله تعالى لا يريدون علوا وقال سبحانه وعتوا عتوا كبيرا والسبب في ذلك أن فعول هذا مصدر والكلام على فعول جمعا والكلام على فعول جمعا واضح حملة طيب إذا كانت قفى بمعنى تبعى فالمصدر قفو على حاله المصدر لكن هذه قفي هذه جمع قفا قفا فلان وفلان وفلان وفلان تقول نظرت الى قفي الناس او الى قفي الناس اي الى اقفائهم نجمع على اقفاء وعلى قفي طيب اعطينا المجلد الثاني من شرح ابن عقيل إذن واضح هذا هذه مسألة من مسألة الإبدال وضحها أم لا طيب فقط هنا ننظر ما هو السبب هل ذكر قال ابن مالك رحمه الله طيب لم يذكرها ابن مالك ذكرها ابن هشام رحمه الله ومنه نقلنا نعم ذكرها ابن هشام ومنه نقلنا طيب على كل حال كنت فقط اريد أن أقف على تعليل لماذا عللوه عللوه لماذا كأنه ل الجمع ثقيل الجمع ثقيل نعم ذكرها هنا في البيت 984 قال قال كذا كذا وجهين ج الفعلول من للواو لام جمعنا وفرد يعن طيب ذكر الوجهين أنه جاء على وجهين قال والإعلال أجود من التصحيح في الجمع وإن كان مفردا جاز فيه الوجهان الإعلال والتصحيح والتصحيح أجود يعني جعل المسألة على الوجهين في الحالين وجعل التصحيح في المصدر أجود والإعلال في الجمع أجود طيب ثم قال قوله والتصحيح أجود قال الذي في التوضيح يعني في أوضح المسالك وغيره أنه واجب أي في المفرد لخفة المفرد والإعلال شاذ انظر الآن الذي نقلنا منه الذي هو أوضح المسالك نعم الذي نقلنا منه في أوضح المسارك هو وهذا أن المفرد التصحيح, أن التصحيح فيه واجب والمؤلف يرى أنه يجوز الإعلال في المفرد ويجوز التصحيح في الجمع لكنه على خلاف الأفصح والأصح حتى قال في الكافية ورجح الإعلال في الجمع وفي مفرد التصحيح أولى ما قفي طيب لماذا وآفادنا رحمه الله السبب أفادنا السبب ما هو السبب أن التصحيح اجود المفرد خفيف فصحت الواو معه والجمع ثقيل فأعلت الواو هكذا عللوه قال وظاهر المتن التسوية بين فعول الجمع المفرد في الوجهين وليس كذلك كما بيّنه الشارح أي أنه الجمع الأولى عند أن يصنف فيه الإعلال تقول عصي وقد يسمع التصحيح عصو لكنه ليس بأفصح ليس بفصيح الأفصح والأصح الإعلال والجمع والمفرد كذلك الأولى الأولى التصحيح أن تقول عدو وعلو نعم وقد يرد ماذا الإعلال قد يرد الإعلال لكنه ليس ليس الأصح نعم أيهم أشد على الرحمن عتيه عتيه هذا من من من ماذا بارك الله فيك من المصدر من المصدر لكنه جاء على الاعلال النعتي جاء على الاعلال في هذا طيب ايهم اشد على الرحمن عتيه قد يكون في عتا وجهان عتا يعتو عتا يعتا بمعنى من الياء فجاء كذلك لانه يائي جاء كذلك لانه يائي نعم يحتاج ايضا ان ينظر اذا كان قد سمع الوجهان في المصدر فيكون على هذا أنه جاء على غير الافصح على غير الأكثر نعم اذا نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت صح.